فتمه باب الحلي والخوق والخرص الحلقة من الذهب يقال ما في اذنها خرص والحرز الودعه والجمع احراج ابن الاعرابي في قول الراجز جاريه من شعب زير عين حياكه تمشي بعلطتين قَدْ خَلَجَتْ ب ح اراد ج ب بَيْنَهَا وَبَيْنِي ما خلي بَيْنَ وَعَيْنِي قَوْمِ خَلُّوا التعليق يَا خُلِّيَّ اثْنَيْنِي مَا أَشَدَّ بعلقتين قلادتين و أ ص ل ه من العلاط وهي س م ة في العنق والشعب ا ل ق ب ي ل ة وزور عين ملك من ملوك اليمن ح ي ا ك ة تحيك في مشيتها وهي أ ن تحرك أ ع ط ا ف ه ا والخلج الجذب يريد أ ن ه ا أ و م ا ت إ ل ي ه بحاجبها وعينها انتهى والكرم شيء يصاغ من ف ض ة تلبس في القلائد والدردبيس خ ر ز ة سوداء ك أ ن سوادها لون الكبد إ ذ ا رفعتها واستشففتها ر أ ي ت ه ا تشف مثل لون ا ل ع ن ب ة الحمراء تلبسها ا ل م ر أ ة تحبب بها إ ل ى زوجها توجد في قبور عاد قالتها العامريه وسمعتها تقول ا ل س ل و ة خ ر ز ة بيضاء ترى نظامها من ظاهر تشف عنه و إ ذ ا استشففتها ر أ ي ت ه ا ك أ ن ه ا ماء ا ل ب ي ض ة ا ل أ ب ي ض ف إ ذ ا دفنتها في الرمل ثم فحصت عنها ب إ ص ب ع ك ر أ ي ت ه ا سوداء فتنقع فتجعل في الشراب ويسقى عليها الحزين ليسلوى ويصرف بها ا ل إ ن س ا ن عن ا ل آ خ ر يحبه قال الشاعر جعلت لعراف ا ل ي م ا م ة حكمه وعراف نجد إ ن ه م ا شفيان فما ت ر ك من ر ق ي ة يعلمانها ولا س ل و ة إ ل ا بها سقيان التعليق العراف الكاذم يعني أ ن ه م ا داوياه بكل ما ق د ر عليه ليسلو عمن يحبه ولم يسلو و ا ل أ ص م ع ي ي ذ ه ب إلى أن السلوة أن من ا ا سلو ت ه ى قال ا ل و خرج ص م من ة الرجال يلبسونها إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن ينازعوا قوما أ و يدخلوا على سلطان وربما كان تحت فص الرجل إ ذ ا كانت ص غ ي ر ة وتكون في زر الرجل وربما جعلوها في ذؤابه السيف ابو عمر هي الخضمه معجمه لا غير والوجيهه خرزه لها وجهان احدهما يرى فيه الرجل وجهه كما في المراه وهي تكون لونين تكون مثل لون العسل وتكون حمراء مثل لون العقيق يمسح بها الرجل وجهه اذا دخل على السلطان وهي قليله في الخرز و ا ل ه م ر ة خ ر ز ة تلبسها النساء يتحببن بها ليست فيها م ض ر ة تكون مثل لون السلق وتكون سوداء إ ل ا أ ن ه ا تنحك وتنبري بظفر ا ل إ ن س ا ن أ ب و عمر هي ا ل ه م ر ة لا غير و ا ل ك ح ل ة خ ر ز ة سوداء تجعل على الصبيان و خ ر ز ة العين والنفس تجعل من الجن و ا ل إ ن س فيها لونان بياض وسواد كالرب والسمن إ ذ ا اختلطا و ا ل ق ر ز ح ل ة من خرز الضرائر تلبسها ا ل م ر أ ة فيرضى بها قيمها ولا يبتغي غيرها ولا يليق معها أ ح د ا ابو عمر هي القرزحله ة و ا ل ن من خرج النساء يتحببن م ة خرجة خرج غير بها يعقوب أ ن ه الباب جمع نهاءة وهي ا خرجة الثالث خ ا والأربعون المئة باب ا م س ل بعد والعشرين في اللباس وما يتصل به ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والثلاثين بعد المئتين إ ل ى ا ل س ا د س ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئتين الإتبو البقيرة وهو أي يأخذ فيشق تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين برد المرأة عنقها ثم من و ل ا جيد و ا ل ع ل ق ة والشوزر واحد يكون إ ل ى ا ل س ر ة و إ ل ى أ ن ص ا ف الفخذين وهي ا ل ب ق ي ر ة و ا ل س ب ج ة درع عرض بدنه إ ل ى عظمه الساعد ي خ ا ط جانباه و له ك م ي م صغير طوله شبر تلبسه ربات البيوت فاما الجواري فيلبسن القمص ا والمجول درع خفيف تجول فيه الجاريه قال جريه بن اوس الهجيمي اذ ينسلون بذي العراد ولا يني فرسي ولا يحزنك سعي مضلل وعلي سابغه كان قتيرها حدق الاساود لونها كالمجول ينسلون اي يسرعون والعراد شجر أ ر ا د أ ن ه م يسرعون بالمكان الذي به عراد ولا يني لا يسكر والمضلل الفاسد الراي وكان قوم من بني قريع أ غ ا ر و ا على إ ب ل جريج فلاحقهم بهذا المكان أ ر ا د وعلي س ا ب غ ة كالمجول ك أ ن قتيرها اسم ك أ ن ه ولونها مبتدا وحدق ا ل أ س ا و د خبره و أ ص ل ه أ ن يقال لونها لون حدق ا ل أ س ا و د ف ح د ث المضاف و أ ق ا م المضاف إليه م ق اليه م انتهى ا و ق امرؤ ل ق س إلى ل م ا ا يرن ي ل ل ح م صبابة إذا مسبكرت إذا ق أي هي بين من تلبس ا ل ع وبين م ن تلبس المجول يرنو يديم النظر أ ي تترك الحليم من الرجال الصبور لا يمكنه الصبر عنها ف إ ذ ا ر آ ه ا أ د ا م النظر إ ل ي ه ا و ص ب ا ب ة مصدر مفعول له أ ي يرنو ل ص ب ا ب ة إ ل ي ه ا واستكرت امتدت بين ا ل ص ب ي ة و ا ل م ر أ ة أ ي سنها بين هاتين انتهى قال ورهت نقبة من جلود تقد سنوراً جلود ورهت من يواري ويخف المشي فيه قال أ ب و ا ل م ث ل م متى ما أ ش ا غير زهو الملوك أ ج ع ل ك رهطا على حيضي التعريق الزهو الكبر والعظمة والمخاطب بهذا عامر بن العجلان يريد أن وعده إياه لا يجري مجرى المتكبرين الذين يوعدون بما يقدرون عليه وما لا يقدرون يريد أنه واثق بما عليه يفعله وعده يوعدون يريد يجري مجرى يقدرون يقدرون يريد يريد أنه بن أن أن قال يقول أ ج ع ل ك إ ز ا ر ا على ا م ر أ ة حائض و أ ع ر ك بشر انتهى والخيعل قميص من أ د م ي خ ا ط أ ح د جانبيه ويترك ا ل آ خ ر قال المتنخل الهذلي السالك الثغره ل ي ق ض ا ن كالئها مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل فسر هذا البيت سابقا قال وسمعت ا ل ع ا م ر ي ة تقول المنطق يكون للنساء ولا يكون للرجال والنطاق خيط تشد به المنطق قال وعقد نطاقها لم يحلل ي قيل أسماء النطاقين يلي ومنه فوقه أسماء ثم تجعل الطعام مما يلي جسدها ثم لأنها كانت النقبة بنطاق بنطاق جسدها تجعل ذاك تشد تشد آخر والمبذل والميدع الثوب الذي تبتذله ا ل م ر أ ة في بيتها وجمعه مبادل وميادع قال ذو ا ل ر م ة هي الشمس إ ش ر ا ق ا إ ذ ا ما تزينت وشبه المها م غ ت ر ة في الموادع التعليق إذا ما تزينت تشبه الشمس المشرقة وتشبه النقى إذا جئتها على غرة وهي لا يقول على تزينت تشبه وتشبه تشعر هي وهي بك غرة ويجوز ا الرمل ا ل ل ن من ق شبه ك ث ان يكون ا ل إ ش ر ا ق منصوبا على أ ن ه حال م ؤ ك د ة لنفسها ويكون نحو قولهم لهم علي أ ل ف درهم عرفا و م غ ت ر ة منصوب ب إ ض م ا ر إ ذ ا كانت و إ ذ ا يعمل فيها شبهه وكان في هذا الموضع هذا هي الناقصة و م وأما غ ت ت ر خبرها ة ب ش ي ه ه لها فيحتمل و ج ه ي ن أ ح د ه م ان أ ه يعني ش ب ه ج ي ز ت ه ا ا ب ل ق لأنها إذا نحت إذا ز ن ت ه ان ولبست و الرقاق ل ل ا ا ق خ من ا لونها ث ي ا استبان خلقها ب ي ج و ز أ يعني أن ن ل و كلون بنات النقى في بياضها وبنات النقى دواب بيض تكون أ م ث ا ل ا ل ع ض ا ء ويقدر الكلام فيقال وشبه بنات النقى ويحذف المضاف وتقيم المضاف إ ل ي ه مقاما و م ث ه لذي ا ل ر م ة خراعيب أ م ل و د ك أ ن بنانها بنات النقى تخفى مرارا وتظهر انتهى وقال الغطمش الطبي يروح ويغدو مستميتا إ ذ ا غدا من اللوم يغشى الموت لا يتورع أ ق د م ه قدام نفسي و أ ت ق ي به الموت إ ن الصوف للخز ميدع وقوله ت المستميط ا ل ا ميدع اللوم في صلة غ و أو في صلة يروح وكأن في الذي صلة ن اي ه بهذا الشعر عبد له وقوله عبد الشعر ميدعو أ يوزع به الخز انتهى ويقال هذه ثياب الصون و ث ي ا ب ا ل ص ي ن و ا ل ح ش ي ة و ا ل ع ظ ا م ة الشيء تعظم به ا ل م ر أ ة يعني تشده على ع ج ز ت ه ا لكي ترى ع ج ز ت ه ا ع ظ ي م ة وهي ا ل ر ف ا ع ة و ا ل ع ظ م ة أ ي ض ا و ا ل غ ف ا ر ة و ا ل ش ن ت ف ة خ ر ق ة تكون على ر أ س ا ل م ر أ ة توقي بها الخمار من الدهن وهي ا ل ص ق ا ء و ا ل و ق ا ي ة هي ا ل م ل ق ة و أ ن ش د ا ل أ ص م ع ي عن ابن ع م ر بن العلاء لخراشه بن عمرو العبسي فمن مبلغ عني خليلي ا عامرا أ س ل ي ت عن أ س م ا ء أ م أ ن ت صابر ف إ ن وراء الهضب غزلان أ ي كتب م ض م خ ة آ ذ ا ن ه ا والمغافر التعليق هذا الشعر قاله خراشة في يوم كان لبني عبس على عبس عامر بن صعصع في يوم بني بن انهزم فيه عامر بن الطفي ل و أ ر ا د تعيير عامر بفراره و ا ل أ ي ك ه الشجر المجتمع وعنى أ ن وراء الهضم نساء كالغزلان ذوات تنعم وتقيب يقول عندنا نساء بهذه الصفه فلم لم تقاتل وتصبر حتى تحويهن يتهكم به و اسماء و كان عامر يشبب بها انتهى وقالت ا ل ع ا م ر ي ة البخنق خ ر ق ة تقنع بها ا ل م ر أ ة وتخيط طرفها تحت حنفها وتخيط معها خ ر ق ة على موضع ا ل ج ب ه ة و ا ل ج ن ة و ا ل خ ب ة أ ي ض ا خ ر ق ة تلبسها ا ل م ر أ ة فتغطي بها ر أ س ه ا ما قبل منه وما جبر غير وسط ر أ س ه ا وتغطي الوجه وحلي الصدر وفيها عينان مجوبتان مثل عيني البرقع قال أ ب و زيد تميم تقول تلتمت على الفم وغيرهم يقول تلفمت والنقاب على مارن ا ل أ ن ف والترصيص أ ل ا يرى إ ل ا عيناها وتميم تقول والتوصيص ويقال منهما جميعا قد رصصت ووصصت و إ ذ ا أ د ن ت نقابها إ ل ى عينيها فتلك ا ل و ص و ص ة فإذا فهو إلى ذلك المحجر ا أنزلته دون ن ل قالت فإن كان ع ى على طرف الأنف فهو、اللسام. فإن كان على الفم اللثام كان اللثام ا ل فهو ق الترصيص ع ا ا م ر ي ة ل ل ب س ة عقيد قالت وقشير و ج ع د ة أ ح ر ص قوم على ا ل ك ن ة والبياض قالت والوصواص البرقع الصغير العينين و أ ن ش د ت ل ا م ر أ ة في ابنتها ي التنماص ي ه حَاجِبَهَا ا وَصْوَاصًا قَدْ وَعَلِقَتْ لَبِسَتْ ت النمص حَتَّى حِرَاصًا يَجِيءُوا وَأَرْقَصُوا عُصَبًا مِنْ ه ا الْقِلَاصًا ف ي ج د و ي حِيَّاصًا التعليق حَكِرًا ل ت ن ا النمص وهو النسف والحاجب لا ي ن ت ف و لتزين و إ ن م ا يعني الشعر الذي يقرب من حاجبيها وهو حفافها والعصب جماعات حراس على تزوجها فيجدوني منصوب على الجواب بالفاء ويجوز أ ن يكون مرفوعا لو كان في غير الشعر ل أ ن ه لو قال ليجدونني إ ن ك ث ر البيت والحكر الجموع والحياص المراوغ و إ ن م ا يريد أ ن ه يراوغ ا ل خ ط ب ة ويشتق عليهم في قدر المهر قال أ ب و محمد ذكر يعقوب أ ن الشعر ل ا م ر أ ة وهو عندي لرجل والدليل عليه فيجدوني حكرا ولم يقل ح ك ر ة ح ي ا ص ة ويدل عليه أ ي ض ا أ ن ا ل أ ب كان إ ذ ا زوج ابنته حتى أ خ ذ مهرها وكان الرجل منهم إ ذ ا ولدت له بنت ه ن ئ ة فقيل له لتهنئك النافجه يريدون أ ن ه يزودها و ي أ خ ذ مهرها إ ب ل ا يزيدها في ماله ف ت ن ف د إ ب ل ه أ ي تكثر وتعظم انتهى والجلباب الخمار والنصيف الخمار واللفاع الثوب تلتفع به ا ل م ر أ ة أ ي تلقف به والبت كساء اخضر مهلهل تلتحف به ا ل م ر أ ة فيغيبها والجماجه دراعه ق ص ي ر ة من صوف وقال أ ب و هرمز الغنوي أ خ ب ر ن ي به ا بن ا ل أ ع ر ا ب ي عنه قال إ ذ ا غزل الصوف شزرا ونسج بالحف فهو كساء ف إ ذ ا غزل يسرا ونسج بالصئه فهو بجاد ف إ ن د ع ل ش ق ة وله هدب فهي نمره وبرد و ش م ل ة ف إ ذ ا كانت النمره فيها خطوط سوى أ ل و ا ن ه ا ف ه ي برجد ف إ ذ ا كانت م ن س و ج ة خيطا على خيط فهي م ن ي ر ة ف إ ذ ا عرضت الخطوط البيض فهي عباءه و إ ذ ا غزل ش ذ ر ا جاء خشنا لا يدفئ وهو الذي يغزل على الوحشي وهو ا ل ي م ن أ ي ض ا و إ ذ ا غزل يسرا وهو الذي يغزل على الانس جاء لينا دفيئا رقيقا ودقيقا الباب السادس و ا ل أ ر ب ع و ن بعد ا ل م ئ ة باب اللبس راجع في فقه ا ل ل غ ة فصلي هيئات اللباس ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المئه ة يقال ي تقمص ق الرجل م ص إذا لبسه وتقبى قباءه وتسول سراويله وتعمم واعتم واعتزر لبسه وتسول وتقبى وتعمم واتزر وتردى وارتدى وقال ت ل وتقلث وهي ق ل ن س ي ة و ج م ع ه العجير ق ا ويقال أيضا قال ا ن قلنسوة وقلنسية س ل السلولي إ ذ ا ما ا ل ق ل ا س والعمائم أ خ ر ت ففيهن عن صلع الرجال حسور الذهاب والانصراف الرجال يعني أن الرجال إذا ن ح وقال ا ما على رؤوسهم وكان فيهم صلع ونظرت النساء إليهم زهدن فيهم ويروى والمعنى واحد انتهى رؤوسهم فيهم إليهم فيهم على صلع ويروى ونظرت و أخنست زهدن الراجل لا ري حتى تلحقي بعبسي ذوي الملاء البيض والقلنسي التعليق القلنسي جمع قلنسوه وهو مما بينه وبين واحده الهاء ولكن الهاء لما حذفت بقي القلنس ووقعت الواو طرفا وقبلها ضما ف ق ر ب ت ياء و أ ن ش د بيض بهاليل طوال القلس البهلول السيد الضحاك قال القلس يريد به عندي لبس القلنسوه ك أ ن ه مفطر قلس إ ذ ا لبس القلنسوه وحكى بعضهم القبس وهو رديء جدا ل أ ن القبس ذكر بعضهم أ ن ه ا ل أ ص ل ورد عليه وزعموا ان الصواب في ا ل أ ص ل هو القنس بالنون ورواه بعضهم طوال ا ل ق ل س بضم القاف و ك أ ن ه جمع قلسات في معنى ق ل ن س و ة و ق ل ي س ي ة على غير قياس وقد وقع في ر و ا ي ة قوله حتى تلحقي بعبسي اضطراب رواه بعضهم بالباء بعضهم وزعم بعضهم أن الباء ودعم انهم ل ب ا ء تصصيف فيه و إ م ا و بالنون و بعنسي تلحقي حتى ع أنهم رهط ا ل أ س و د العنسي و أ ك ث ر الناس على هذا القول وليس ا ل أ م ر كما زعموا والصواب بالباء وهذه القبيلة ليست عبس بن بغير هذه عبس ب هذه ناج ن بن يشكر وقال أ ب و الشعشاع وهو رجل من بني عبس بن ناج يا رب وجناء جلال عنس ي ومجمر الخف جلال جلس ي منيته قبل طلوع الشمس حبال رمل وجبال طلس ي حتى ترى الخرماء ارض عبس اهل الملاء البيض والقلمس ن الوجناءُ س ي الصُّلبة والجلالُ ا ل ع ظ ة الخلق ا ل و ع ن والجلس الطويل العظيم والخرماء موضع بعينه ويريد بقوله منيته أ ي منيته أ ن نقطع حبال الرمل والجبال وجبال م ع ف و ف على رمل وتقدير الكلام حبال رمل وجبال أ ي حبال وجبال يريد حبال رمل عند جبال وبقرب جبال انتهى الفراء ويقال قد تدرعت مدرعتي ودرعتها وتشملت شملتي و ا ل ا ض طباع بالثوب أ ن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقي ه على منكبه ا ل أ ي س ر ا ل أ ص م ع ي مثله قال وهو ا ل ت أ ب ط والطباع ا ض أ ن يدخل طرف ثوب ه من تحت يده اليمنى وطرفه ا ل آ خ ر من تحت يده اليسرى ثم يضمهما بيده اليسرى وقال الكلابي هو التتبن وقال الأصمعي التلفع ب ن و ق ا الأصمعي ا ل ل ت أ ن يشتمل بثوبه حتى يجلل به جسده وهو اشتمال الصماء عند العرب ل أ ن ه يرفع جانبا منه فيكون فيه ف ر ج ة قال وهو عند الفقهاء مثل ما وصفنا من ا ل ا ط ب ا ء إ ل ا أ ن ه في ثوب واحد قال و ا ل ا ح ت ز ا ق هو ا ل ا ح ت ز ا م بالثوب والاحتباك والاحتباء و ي قال ج ا ء م م ت ل ا في ثيابه و م ت ك ك ب ب ثيابه ا حكاها في ل ع م ر ي و ا ل قال ب ثوبه و أو ع أن رأسه يدخل في قميصه ي ق قبعت أقبع ق الاصمعي ل أ نزغ رجل ابن الزبير رجل يخطب وهو ف قال ابن الزبير من المتكلم فلم يجبه أ ح د فقال ما له قاتله الله ضبح ضبحه ا ل ث ع ل م وقبع قبعه القنفذ والتشذر بالثوب الاستثفار به والتوشح والتفسؤ واحد وهو ان يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي القاه على يمينه من تحت يده اليسرى وطرفه الذي القاه على عاتقه الايسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفهما على صدره ويقال ع ك ى ب إ ز ا ر ه إ ذ ا أ ج ف ى حجزته و إ ن ه لعظيم ا ل ع ق و ة قال ابن مقبل يمشي إ ل ي ه ا بنو هيجا و إ خ و ت ه ا بيض مخاميص لا يعكون ب ا ل أ ز ر التعليق الهيجى الحرب يمدح قومه وقوله إليها يريد إلى الإبل لينحروها وإلى القداح ليضربوا بها وإلى الحرب إذا اشتدت وقوله إلى وإلى وإلى يمدح يريد قومه ويقال للذين يالفون الحرب بنو الحرب واخوتها والبيض الانقياء من العيوب كما قال ثياب بني عوف طهاره نقيه واوجههم بيض المشاسر غران والمخاميص جمع مخماص وهو القليل الاكل اي انهم لا يحرصون على الاكل وليس فيهم نهم يوفرون الطعام على اضيافهم ومعنى قوله لا يعكون ب ا ل أ ز و ر أ ي لا ي ع ت ز ر و ن ب أ ز ر غلاظ ج ا ف ي ة فيعظم مواضع شدها عليهم يعني أ ن ه م ملوك وثيابهم رقاق وعكا أ ز و ر ه م لطاف انتهى وقال ابن الأمباري قال أبي تخففت من الخف النعل الوسادة من وتنعلت من تخففت وتوسدت أبي وارتفقت ب ا ل م ر ف ق ة والتحفت باللحاف وتلحفت ايضا وتزدغت بالمزدغه ة المئة الطيالسة والأكشية المذكورة السابقة الأكشية الباب السابع والأربعون بعد المئة. باب الطيالسة والملاحس راجع الفصول المذكورة السابقة في الباب بعد وفص في في ف ق اللغة الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئتين السدوس بالفتح القيلسانو بعد و ا س م الرجل سدوس بالضم والمصرف ثوب مربع من خز له أ ع ل ا م و ا ل م س ت ق ة ج ب ة ثراء ط و ي ل ة الكمين و أ ص ل ه ا ب ا ل ف ا ر س ي ة مشتا قال ي الثعلب ن الأعشى إذا جردت يوما ت خميصة عليها التعليق وجريال النظير الدلامسة شبه شعرها ب ا ل خ م ي ص ة لكثرته وسواده وشبه لونها بالجريال جريال الذهب وكذلك ه لونه الذهب الذهب و والنظر والنظير الذهب ويقال لماء الذهب والدلامس و لماء الجريال البراق ا ل د م ا ل س انتهى وثوب مفوف إ ذ ا كان فيه بياض وثوب مكعب أ ي م و ش ة وثوب مسهم إ ذ ا كان يشبه افاويق السهام و ح ل ة شوكاء إ ذ ا كانت خ ش ن ة النسج قال الهدلي وأكس الحلة وبعض الخير في حزن التعليق الهدلي الشوكاء الخير وراط الحزن الغلض من الأرض وأكسل حلة خذني في وبعض حزن من و ك أ ن ه جمع حزنه وقيل الحزن ا ل ش د ة والوراث جمع و ر ط ة وهو الموضع الذي إ ذ ا وقع فيه ا ل إ ن س ا ن شق عليه أ ن يخرج منه يقول أ ن ا أ ع ط ي ب س ه و ل ة ولا يصعب مرامي على من التمس خيري ونائلي وبعض من يلتمس نائله لا يعطي إ ل ا بعد ك د وجهد والشوكاء الجديد ة انتهى كل ملاءة لم تكن لفقين. وقال ا ملاءة ل كل لم ر ي ة تكن ف غير ا ل أ ص م ع ي من ا ل أ ع ر ا ب كل ثوب رقيق لين فهو ر ي ط ة وثوب سخام وقطن سخام لين المس قال جندل الطهوي والآل في كل مراد هوجلي كأنه بالصحصحان الأسجلي قطن سخام بأياد التعليق كل هوجلي في غزلي كأنه كأنه قطن الهاء تعود إ ل ى الان والال ن يشبه السراب ويرفع الشخوص والصحصحان الفضاء من ا ل أ ر ض وهو مثل الصحصح و ا ل أ س ج ل الواسع انتهى ويقال للظليم وهو سخام الريش وللخمر سخامية الباب الثامن والأربعون وهو وللخمر للظليم المئة بعد ب ا ب ما تكلمت به العرب من الكلام ا ل م ه م و ز فتركوا همزه ف إ ذ ا أ ف ر د و ه همزوه وربما همزوا ما ليس ب م ه م و ز قيل ل ا م ر أ ة من العرب ما أ ذ ه ب أ س ن ا ن ك قالت أ ك ل ا ل ح ق ر وشرب القار ب ا ل ه م ز ويقولون ه ن أ ن ي الطعام و م ر أ ن ي ولا يتكلمون ب م ر أ ن ي إ ذ ا كان مع ه ن أ ن ي إ ل ا بغير أ ل ف ف إ ذ ا أ ف ر د و ا قالوا أ م ر أ ن ي ولم يقولوا م ر أ ن ي إ ل ا مع ه ن أ ن ي ويقولون لك الفدا والحمى مقصور إ ذ ا كان مع الحمى لا غير ف إ ذ ا أ ف ر د و ه ا قالوا فداء لك وفداء لك وفداء لك وفدا لك وفدا لك و م ن ه قولهم ارجعن م أ ز و ر ا ت غير م أ ز و ر ا ت فقال م أ ز و ر ا ت لمكان م أ ز و ر ا ت قال الكسائي بني م أ ز و ر ا ت على قولك فيما لم يسم فاعله قد أ ز ر ن ا وكان ا ل أ ص ل وزرنا فلما كانت الواو م ض م و م ة ه م ز ت كما ق ر ئ و إ ذ ا الرسل أقتت وإنما هو وقتت إ ن م ا هو و وكما قال بعضهم اللهم ح ي الوجوه يريد الوجوه وكما قالوا دار و أ د ؤ ر و إ ن ي لاتيه بالغدايا والعشايا ف إ ن م ا قالوا الغدايا لمكان العشايا ف إ ذ ا أ ف ر د و ا لم يجمعوا غداه غدايا وكذلك قوله هتاك أ خ ب ي ة واللاج أ ب و ب ة يخلط بالجد منه البر واللينه فقال أ ب و ب ة لمكان أ خ ب ي ة ف إ ذ ا أ ف ر د لم يقل باب أ ب و ب ة ومنه س ك ة م أ ب و ر ة و م ه ر ة م أ م و ر ة أ ي ك ث ي ر ة النتاج فقال م أ م و ر ة لمكان م أ ب و ر ة قال أ ب و ع ب ي د ة م أ م و ر ة من أ م ر ه ا الله أ ي كثرها و ا ل أ ك ث ر امرها وهي م ؤ م ر ة و ق ر أ الحسن و أ م ر ن ا مترفيها أ ي كثرنا ف أ ن ك ر ه ا أ ب و عمرو بن العلا فاحتج بقولهم م ه ر ة م أ م و ر ة ويقال قد امر المال اذا كثر وقد امره الله قال الراجز ام جوار ضنها غير امر أ ي غير كثير ويقال في وجه مالك ترى امرته إم اين ماءه وكثرته آ خ ر كتاب تهديد ا ل أ ل ف ا ظ لابن ا ل س ك ي ت وهذه زيادات وجدتها ز ا ئ د ة في آ خ ر كتاب ا ل أ ل ف ا ظ فكتبتها وليست في جميع النسخ باب الماء وشربه شربت ماء ما رويت منه وما نقعت به نقوعا وما بضعت به بضوعا وشربت ماء ملحا فما عجت به عيجا يريد لم أ ر و منه وما عجت بفلان أ ي لم التفت إ ل ي ه ويقال ماء م أ ج أ ي ليس بعز ولا ملح وفيه م ؤ و ج ة و ا ل ذ ا ج الجرع الشديد قال الراجز حوامضا شربن ا شربا ذ ا ج ا لا يتعيفن ا ا ل أ ج ا ج ا ل م أ ج ا ف إ ن شرب دون الري قي نضح نضحا و أ ن ض ح ك فلانا انضاحا ف إ ن جرعه جرعا فذلك الغمج ويقال غمج يغمز غمجا ف إ ن أ ك ث ر من الماء وهو في ذلك لا يروى قيل س ف ت ه يسفكه وبغر بغرا ونجر نجرا و ن ج ر مجرا إ ذ ا جعل يشرب فلا يروى وصئب من الشراب وقئب وزئج إ ذ ا أ ك ث ر منه واللوح العطش و ا س ت ل و ح ة الحمر والزلال ا ل ص ا ف الزلوج باب من ا ل إ ل ح ا ح يقال للرجل إ ذ ا أ ل ح في ا ل أ م ر يطلبه قد نكد فلان فلانا فهو ينكده نكدا ونزره ينزره نزرا وسمده يسمده سمدا وثمودا إ ذ ا أ ل ح عليه و أ خ ر ج ما عنده و أ ح ف ى عليه و أ ل ح ب ا ب أنا في ناحية في ف ل ا عراه ن وفي و ح ر ا ه وظله اي في قوته وذراه ف ي أ ي ستره و ذ ر ا ل ش ج ر ة مستترها وفي كنفه وكنفته يريد في جناحه وناحيته وفي حشاه ويقال هو في س ا ح ة الدار وباحتها وصرحتها وقارعتها و ق ا ع ت ه ا والجناب ما حول القوم و ا ل ع ق و ة ا ل س ا ح ة و ب ح ب و ح ة الدار معظمها و و س ط ه ا وكل ب ق ع ة ليس فيها بناء فهي عرص ة و ق ا ر ع ة الطريق أ ع ل ى و ق ا ر ع ة الدار ساحتها يقال هو بشرى الفرات أ ي بناحيته و أ ع د ا ء الطريق و أ ع ت ا ؤ ه ا نواحيها ويقال إ ل ز م ا ل م ج ب ة أي المحجة والزم ملك الطريق وملكه أ ي وسطه باب يقال اعتنقه وعلوقه وتلكده كل ذلك إ ذ ا اعتنقه باغ أ ق ل ت فلان فلانا وقلت ماله يقلت و أ و ت غ ه يوتغه ووتغ هو واستوبق ووبق و أ و ب ق ه باغ يقال جاحفه وجاحشه وحاوته إ ذ ا ما كاده و ع س ر ه يقال صرى بوله يصريه وصربه يصربه إ ذ ا أ ط ا ل حبسه و أ ز ر م ه إ ز ر ا م ا إ ذ ا قطعه ومنه زرم البيع إ ذ ا انقطع ولا تزرم ابني اي لا ت ق ط ع و عليه بولا قال عدي زرم الدمع لا يؤوه نزورا باب يقال أ ش ف ى و أ ش ا ف و أ و ف د قال ترى العلافي عليها موفدا ك أ ن برجا فوقها مشيدا و غ ر ن د ا ه واسرنداه وتسداه وتجلله وتدثره أ ي علاه وركبه وشججت البلاد ب ا ل ن ا ق ة علوت بها والشد العلو وشججت الشراب علوته بالماء ومنه سميت ا ل ش ج ة باب ا ل أ ص م ع ي في الظهر سبع فقر وفي العنق سبع فقر وتقول العرب العنق ف ق ر ة من الظهر و إ ذ ا اشتد الظهر اشتدت العنق والضرع أ ب ن ة من الكرش و إ ذ ا ا م ت ل أ الكرش ا م ت ل أ الضرع و أ و ل ما ي ب د أ السمن في اللسان والكرش واخر ما يبقى في العين و ا ل س ل ا م ة في ا ل ت خ م ة جفس جفسا غلب الدسم على قلبه أ و غير الدسم وكرهه و ط س أ ط س أ ا والاسم ا ل ط س أ وكذلك طنخ طنخا وسنف إ ذ ا لم يشته الشيء وكرهه ف إ ذ ا انتفخ بطنه قيل إ ض ر و ر ا إ ض ر ي ر ا ء وغمته الطعام إ ذ ا ثقل على قلبه وهو مثل ا ل ت س أ ه ف إ ن وقع عليه مشي البطن من أ ك ل اللحم فهو الجحاس وهو مجحوس باب وكدشهم طردهم قال رؤبة شلا كشل الطرد المكدوش وداه يداه سريعا و أ ص ل الزاو ا ل س ر ع ة قال الشاعر فداونه شرفا وكن ا له حتى تفاضل بينها جلبا ذا ويقال فلان سوغ فلان أ ي قريبه ولد بعده ليس بينهما ولد وهم أ س و ا غ للجميع ذا بيت حسن ا ل أ ه ر ة و ا ل ض ر ة و الراجل ف ش ة ب ب نزحت ونكزتها ونكشتها قال لنمخض الماء بالدلي حتى تعودي اقطع ا ل أ ت ي وجهرت البئر ومخنتها إ ذ ا أ خ ر ج ت ترابها وطينها قال الراجل إذا وردنا آجنا جهرناه أو خاليا عمرناه أو من أهله、عمرناه. باب فصيح اللسان يقال إ ن ه لحليف اللسان و س ي ح ف ي اللسان و إ ن ه ل ت ك ل ا م ة و ل ق ا ع ة و م ق و ل و ت ق و ا ل ة و ت ق و ل ة واللوزعي ا ل ل س ا ن الفصيح والمتبلجع ا ل م ت ح ذ ل ق ا ل ل س ن ورجل خداع فصيح ويقال للكثير الكلام ه ذ ر ة و ه ي ذ ا ر ة و م ه ذ ا ر ة و ه ذ ر ي ا ن وهزر م و ه ذ و ه ذ ا ت قال ه ذ ر ي ا ن وحذاقي فصيح ورجل ب د ر ة و م ذ د ا ر ة ومذار ومددار إ ذ ا كان كثير الكلام والمسلاق الخفيف ا ل ب ل ي خ باب الهمط ا ل أ خ ذ بغير تقدير يقال همط الناس واهتمطهم ظلمهم حقوقهم وشرق ثوبه وعرضه إ ذ ا وقع فيه ومرق عرضه باب الزكام يقال زكم ا فهو مزكوم و أ ر ض فهو م أ ر و ض والاسم ا ل أ ر ض وفلان مملوء أ ي مزكوم وقد ملئ وبه م ل أ ة أ ي ز ك م ة ومضؤود ب ٌ وقد وبه ضؤاد َُ وبه َِ ضؤاد ٌُ وضلك َ فهو َ مضموك َ باء اتاني فلان وما مانت مانه ولا شانت ش أ ن ه ولا ر ب أ ت ر ب أ ه ولا انتبلت نبله وذلك اذا قال ولم تكترث به ويقال قد تفشغ به ذلك الامر اذا علاه وتفشغ به الدم حتى قتله وتفشغه دين إذا ذ علاه و أ قال ل ه غ ر و الطرف ع ج ب قال ولا غرو إ ل ا جارتي وسؤالها أ ل ي س لنا أ ه ل سئلت كذلك أ ي غربك الله كما غربتني حتى ت س أ ل ي كذلك والبطيط العجب قال الشاعر عجبت جارتي لشيد علاني الله بديا؟ لشيد هل علمت عجبت عمرت و الفنك العجب و أ ناقه ش جَاءَتْ بفنك باب لعجه بَابٌ بابي بِنتِ أُخْتِ بِفَنْكِ من عَمْرِي لعجا ذ ا أ مؤتضه ر لاعج الأمر حرقة و ذلك اذا وجدت ك ا ل ح ر ق ة عند نتاجها ورجل ملوع إ ذ ا أ ص ا ب ت ه ل و ع ة حزن او وجع واللائع أ م ر يحزنك باب ويقال غنم أ د ي ة اي ق ل ي ل ة باب يقال ه ذ ا فلان بفلان وهرف به يهرف وهقى به يهقي هقيا وقزم له من ماله وغسم وقعت قزمة وغسمه و ق ع ة باب الرزاز يقال تمطر الرجل إ ذ ا أ س ر ع وتمطر زيد عمرا إ ذ ا س أ ل ه ان يعطيه شيئا ويقال سير قعصبي و ق ع ض ب ي وهي الحقحقه و ا ل ق ح ق ة و ا ل ه ق ه ق ة والقهقهه كله في ش د ة السير والنوف السنام العالي ابن ا ل أ ع ر ا ب ي ا ل م ب ا د ج ة ا ل س ر ع ة في كل شيء والمبادجة المكافأة. ومدح ا ل ب ا ج ة المكافأة م و د رجل بعض الملوك فقال له سل فقال أ ع ط ن ي شيئا أ ب ا ز ج به أ ص ح ا ب المعروف أ ي أ ك ا ف ئ ه م باب وقال ا ل ت م ا د خ ا ل م ع و ن ة و ا ل ت م ا د خ الكسل و ا ل ت م ا د خ التثاقل في ا ل ح ا ج ة باب الفراق حظل يحضل حظلانا اذا مشى مشيه الزمن وحظل يحضل حظلانا اذا منع حقا عليه و ا ل ن ع س ل ة في المشي ذكره يعقوب و أ ن ك ر ه ثعلب وقال هي ا ل ن ق ل س ل ة و إ ن م ا ا ل ن ع س ل ة في طول اللحى مع حسنها باب وقال التهقل الزهد في الدنيا والمشي ت ه ق ل ل ا الثقيل باب وروى يعقوب و أ ب و عبيد ا ل م ز ي ر ة ا ل ع ا ق ل ة و إ ن م ا هو ا ل ز ر ي ر ة وبه سمي ز ر ا ر ة باب فنق م ن ع م ة وفتق س م ي ن ة بخط الرزاز قال أ ب و محمد أ ف ا د ن ي هذين البابين ابن رستم ابو عبد الله ا بن محمد ا بن رستم ولم أ ر ه م ا في كتاب ابنه عبد الله وذكر أ ن ه أ خ ذ ه م ا عن ي سير الفسيح عقوب باب سير الإبل م س يعقوب ر ه ا ا ل ن المسبطر ا ل ع ج ر ف ي ة ع ارتفع عن العنق شيئا قيل هو يمشي قال الأعشى وأتلع د التزيد تزيدت الكلال فإذا شيئا قال نهاض إذا ما قيل يمشي هو به فهو مد أثناء المضطر الزميل الجديل أثناء عن فإذا ارتفع عن ذلك فهو فإذا ذلك قال ر ب ا خ ط و و ة الشاعر ر ا ن ورتكانا ق يقال ا الرتك رتكا فإذا ما ل فهو رتك يرتك م ى مشي ل م م ج و وظيفاه فهو في قيد ا ل س ف يقال رسف يرسف ر س ف المقيد ورسفا ورسفانا ا ق الشاعر ا ل رسف المقيد ما يكاد يريم ه فإذا دارك المشي و قال ر م ط ح يحفد ف د ق الشاعر ا ل إ ذ ا ا ل ح د ا ت على أ ك س ا ئ ه ا حفد وقال آ خ ر يا ابن التي على قعود حفاد و إ ذ ا استدخل رجليه فهملج بهما ودحى ب ي د ي ه فتلك ا ل ه م ل ج ة و إ ذ ا ارتفع عن ذلك فهو المرفوع يقال رفع يرفع وهو بعير ا ل رافع فإذا ارتفع عن ذلك عن حتى يكون ذلك عدوا يراوح فيه بين يديه قيل خب يخب خببا ف إ ذ ا ارتفع عن ذلك قيل دادا يدادا د ا د ا ة و أ ن ش د وعروره ا ل ع ل ط ا ل ع ر ض ي ة ت ر ق ض ه أ م الفوارس بالديداء و ا ل ر ب ع ة ف إ ذ ا ارتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فتلك ا ل ر ب ع ة يقال هو يرتبع ارتباعا وربعه و إ ذ ا جعل يضرب بقوائمه كلها فتلك ا ل ل ب ط ة يقال هو يلتبط ف إ ذ ا ازداد فلم يدع جهدا قيل قد تشغر يتشغر تشغرا ف إ ذ ا رقق المشي قيل مشى يمشي مشيا رقيقا ورقاقا قال ذو ا ل ر م ة مشيا رقاقا و إ ن تخرق به ي خ د ي ويقال ملع يملع ملعا والملع المر الخفيف يقال عقاب ملوع أ ي خ ف ي ف ة الضرب والاختفاف ويقال زلج يزلج زليجا وزلجانا أ ي ك أ ن ه يجري على وجه ا ل أ ر ض لسرعته وخفته والنصب الدوام في السير وهو لين ليس بعدو ولا مشي ونصب القوم يومهم قال ك أ ن راكبها غصن بمروحه من الجنوب إ ذ ا ما ركبها نصب والفريغ المشي الوساع والزفيف دون المشي الفريخ يقال زف يزف زفيفا وهو م ق ا ر ب ة الخطو وسرعته ويقال مر الموكب وله ه ز ة إ ذ ا مر تهتز نواحيه من السير أن يرمي ب ق ويقال ا ئ م ه كأنه ر خ بها شبيهاً بمشي ي النعام و خ د ا يخذي خديا وهو ضرب آ خ ر من المشي وخود ي خ و د تخويدا وهو أ ن يرتفع عن العنق حتى يهتز في السير ك أ ن ه يضطرب والتهوس المثقل على الأرض اللينة. يقال مرة يتهوس مشي اللينة الأرض、ليلته. ورسم وهو البعير يرسم رسيما وهو الزميل قال أبو الشاعر ز ح ف هذا ورب الراقصات الرسم ورب ع ر و ل أحسن أكل السلجم ن و ب ب ا ل ع ي ينعب نعبا إذا هز عنقه في سيره نعبا عنقه الشاعر إذا قال هز تواهق بالركبان أ م ا نهارها فسعم و أ م ا ليلها فهي تنعب ويقال هو يمتل امتلالا وهو سير سهل سريع ومر ه سهل و و سير سريع ي ت غ ي ف تغييفا وهو أ ن ياخذ يمينا وشمالا من اللين و ا ل س ب و ط ة قال العجاج يكاد يدري الفاتر المغلف ة منه اجاري إ ذ ا تغيف ونصصت البعير انصه نصا ولا يكون منه فعل البعير ووضع البعير ووجف وأوضعته وأوزفته ورفع البعير ورفعته أنا والتبغيل و البعير البعير ع أنا اختلاص بين الهملجة ا ل بين فيه ن مشر قال ق الراعي ربذا يبغل خلفها تبغيلا والمناقلة تكون في الخيل و ا ل إ ب ل إ ذ ا عدا في ا ل ح ج ا ر ة ناقل ة وهو أ ن يضع رجله في موضع ليست فيه حجاره ة قال ج ر ي من كل مشترف و إ ن بعد المدى ضرم ا ل ر ق ا ط مناقل ا ل أ ج ر ا ل و ا ل م و ا ه ق ة ا ل م س ا ي ر ة مرا يتواهقان وهو في السقي أ ي ض ا قال الراعي فما تنفك دلو ت و ا ه ق و ا ل م و ا غ د ة مثل ذلك قال أ و س تواغد رجلاها يديه و ر أ س ه لها قتب خلف ا ل ح ق ي ق ة رادف ه و ا ل م و ا ض خ ة أ ن تسير مثلما يسير صاحبك وليس بالسير الشديد وكذلك هو في الاستقاء واسم الشيء الذي يستقى الوضوخ قال طفيل الغنوي ف إ ن ك إ ن توضخ بدلوك تحتقر ذنوبك إ ن أ ك د ت عليك النوازع وقال العجاج تواضخ قلوا والتشميع التقريب العجاج محلجا التشمير شنعت ا ل ن ا ق ة وتشنعت و ا ل س د ركوب السير و ا ل إ ح و ا ذ السير الشديد والطر الطرد يقال طررت ا ل إ ب ل أ ط ر ه ا طرا و ا س ت و د ه ت ا ل إ ب ل واستيدهت إ ذ ا اجتمعت وانساقت ومنه استيده الخصم ا إ ذ ا غلب وانقال ل قال ق العامرية وسمعت و ي ا ل إ ب ل مطاريق إ ذ ا استقامت تمشي على ط ر ق ة و ا ح د ة ك أ ن ه ا م ق ط و ر ة وقد أ ط ر ق ت ا ل إ ب ل ووجدت أ ث ر طرقتها ا والتهويد السير الرقيق يقال يقال هواجة والملك والملك السير اللين وامتلقت السيئة إذا هود ومنه و لينة ليست لين سللته سيره بينهم في أي أي ي د ر والهيس السير ضرب من السير. قال أ ب الاموي ق ت ط ع الليلة التعريس لياليك قال ا ل في فهيس هيس إحدى أ م الهيس السير أ ي ضرب كان والهواهي ضروب من السير قال الشاعر تغالت يداها بالنجاء وتنتحي هواهي من سير وعرضتها الصبر واحدتها هوهاءه والتوهس مشي البعير و ا ل ن ا ق ة أ ح س ن ما يكون من مشيه ا ل إ ب ل و أ ن ش د بنات وهاس على خد الليل لا يشتكين عملا ما أ ن ق ي ن والمدش حسن ا ل س ي ر ة و أ ن ش د وصاحب قلت له وهنا فلا يتبعن مدشاء اليدين قلقلا والخيطف السريع قال سميت عودي الخيطف الهمرجل و ن ا ق ة ش و ش ا ت إ ذ ا كانت خ ف ي ف ة و ا ل م ر أ ة تعاب به و أ ن ش د وبلد يعروه راد وعع و نجتك منه زفيان وعع و والوعوع الذئب ويقال للفرس إ ذ ا كان رغيب ا ل ش ح و ة أ ي واسع الخطو كثير ا ل أ خ ذ من الارض ساط من الخيل وقد سطى يسطو و أ ن ش د لقد منوا بتيجان ساط و إ ن ه ل و ا ه ا ل أ ب ا ج ل بالعدو وهذا مثل يراد به أ ن يقال وهى سقاؤه بالعدو إ ذ ا خرقا خراقا وأنشد إذا كلا قال والنقع ساطع بلى وهو واهم بالجراء أباجل قلنا إذا كلا قال ساطع بالجراء بلى وإذا قال م غ ل ج يديه يداه الضبر بحافره أهوى طفيل ضوابع تنوي ب ي ض ة الحي بعدما أ ذ ا ع ت بريعان السوام المعزب ومنها الكاري وهو الذي يتلقف ا ل ك ر ة ومنها السادي وهو الذي يسدو اي يرمي بيديه قدما وهو ي س ت ح ب ومنها القطوف و ا ل م ص ر القطاف وهو م ق ا ر ب ة الخطو وفيها ا ل س ا ع ة ويقال فرس وساع للذكر و ا ل أ ن ث ى وهو الانبساط و ا ل س ر ع ة في المشي ومنها الفراغه ة يقال ي فرس ف ر وفرس معناق فريغ وهملاج فريغ و ا ل أ ن ث ى ف ر ي غ ة داب مشي الخيل وعدوها العنق أ و ل المشي والتوقص ان ينزو نزوا و ي ق ر م ط ومر يتوقص به فرس ومن المشي الدالان وهو مشي يقارب فيه الخطو ويبغي ك أ ن ه مثقل من حمل ومنه ا ل ز أ ل ا ن وهو مر خفيف سريع مر ي ز أ ل ز أ ل ا ن ا ومنه سمي الذئب ذ ؤ ا ل ة ف إ ذ ا راوح بين يديه فذلك الخبب و إ ذ ا رفع يديه ووضعهما معا فذلك التقريب ف إ ذ ا عدا ع د و الثعلب ي فذلك ا ل ث ع ل ب ي ة ف إ ذ ا ارتفع حتى يكون إ ح ض ا ر ا قيل مر يحضر ومر يجري ويجرى ويعدو ي ع د ى وركضت الفرس بغير أ ل ف ولا يكون ركض الفرس إ ن م ا الركض تحريكك إ ي ا ه برجلك أ و بغير ذلك سار هو او لم يسر ف إ ذ ا اضطرم قيل مر ة يهذب إ ه د ا ب ا ويلهب إ ل ه ا ب ا ف إ ذ ا ب د أ العدو قبل أ ن يضطرم قيل أ م ج يمج إ م ج ا ج ا فاذا إ ذ جتهد قيل أهمج إهماجا قيل إ ف رمى ج الأرض رجما بين العدو والمشي الشديد قيل ر بين د بيديه رميا ولم يرفع س ب ك ه عن ا ل أ ر ض كثيرا قيل مر يدحو دحوا فهو داحن وهو أ ح س ن ما يكون العدو و إ ذ ا مر مرا سهلا بين العدو الشديد واللين فذلك الطميم مر يطم طميما و إ ذ ا وقعت حوافر رجليه مكان يديه قيل قرن يقرن قرانا و إ ذ ا مر مرا خفيفا قيل مر يمزع ويهزع ويمصع ف إ ذ ا خلط العنق ب ا ل ه م ل ج ة قيل ارتجل ارتجالا وقيل خير جري الذكور أ ن يشترف وخير جري ا ل إ ن ا ث أ ن تنبسط وتصغي كعدو الكتف كتف ومن الزئبة الخيل مشي يكتف كتفاً وهو أن يرتفع كتفاه في المشي وهو قال الاصمعي حدثني رجل من أ ه ل العلم قال صنع عبد الرحمن الثقفي بن أ م الحكم أ خ ت م ع ا و ي ة وكان على ا ل ك و ف ة الف قارح فدعا ابن قيصر ا ل أ س د ي فقال ا ن ظ ر إ ل ي ه ا أ ي ه ا أ س ب ق فنظر إ ل ى أ ن ث ى فقال هذه تسبق وقال لفحل منها هذا أ ش د منها و أ ج و د ولكنها وديق وسيجيء واضعا ج ح س ل ت ه على ق ط ا ت ه ا فقال له كيف علمت ذلك قال إ ن ه ا مشت فكتفت وخبت فرجفت وعدت فنسفت قوله نسفت هو ذنو الصنبك من الأرض نسفت من ويقال للفرس أ ن ه لنسوف ا ل س ن ب ك إ ذ ا كان يقرب في عدوه ويستحب أ ن يكون الفرس قريب ا ل س ن ب ك من ا ل أ ر ض في العدو ويقال ا ل إ ن ا ث تجري بماخيرها والذكور بصدورها ويقال للفرس إذا كان كثير الجري شديده إنه لمهرج وهراج وغمر وسكب وبحر وفيض وحت كثير الجري شديده إذا كان للفرس لمهرج إنه كل هذا كثرة ل هذا ا ع د وكذلك قال سلامه من ل حتى إ ا م ب ت ملبده الأديم والمعناق أسيل الخد ل يعبوبي صاف ا ذ ر و الهملاج أ ن ث ى ف ي سواه وكذلك والقفوف ويكره من جري الخيل الهملجه والخناف في الخيل وفي ا ل ح و ا س ر أ ن يقلب حافره إ ل ى وحشيه والخناف في ا ل إ ب ل مثل ذلك في الدواب وهو أ ي ض ا ان يلوي أ ن ف ه من الزمام حتى ك أ ن ه مائل الوجه وقيل خنف ب أ ن ف ه ويقول الرجل لصاحبه ر أ ي ت ه خانفا عني ب أ ن ف ه ومنه سمي الرجل مخنفا قال ا ل أ ع ش ى أ ج د ت برجليها النجاء وراجعت يداها خنافا لينا غير أ ح ر د ا و إ ذ ا لوى حافره إ ل ى عضده فذلك الضبع ويقال فرس قؤود للذكر و ا ل أ ن ث ى إ ذ ا كان س ل س القياد وإنه لهون وانها ل ه و ن ة من الخيل إ ذ ا كان مطواع القياد أ و كانت كذلك وفرس جرور إ ذ ا كان ثقيلا في القياد وخيل جرر و والذكر و ا ل أ ن ث ى فيه سواء من موضع ع ل ا م ة راء زاي إ ل ى هاهنا بخط الرزاز ومن هاهنا بخط الرقي باب الاكتساب هو يقرش لعياله ويقرف ويقترف أ ي يكسب من هاهنا وهاهنا ويخرش ويخترش ويخمش لعياله ويكدح ويحرف ويحترف ويعتصف قال رؤبة المرء ذو وقال في الخرش ا و ل ا ك خرجت لهم تخريشي وهبشت لهم تهديشي وفلان يحرث لدينه أ ي يريد يعمل ويخسب ويعسم ويعتسم لعياله في باب المرض أبو الحسن في قوله تركته راجع الصفحة الحادية بعد وفيه الحادية كيسان يجوز باب أبو بعد المرض الحسن دواً راجع المئة قال قوله مثل غمن مصطر معطى تركته عشر ابن راجع ا ل ص في ح ة السادسة عشرة المئة بعد ف باب نعوت م ش الناس يقال للرجل إ ذ ا أ س ر ع السير قد أ غ ذ في السير أ ب و الحسن سمعت بندارا الحزن عليه راجع ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والثمانين بعد المئتين في باب الرمي راجع الصفحة الثانية والعشرين بعد زعفته وأزعفته الرمي الثانية والعشرين حقي باب بعد بالإقعاص فعلب راجع المئة مما دعقا الإقعاص مثل عن دعطته وهو ورميته ا الصوت على الشيء ل على الصلبي د ع مثل ح ج على حجر ر و ف أ ش و ي ت ه أ ص ب ت شواه لم يقتل راجع الصفحة الرابعة والعشرين بعد في داب الكسر سعلب فصمت أخرجته من كسرته راجع الصفحة السابعة والعشرين الصفحة الثابعة المئة داب الخلخال الساقي الصفحة الثابعة المئة بعد سعلب بعد فصمت وقصمته في من في باب ش د ة الخلق راجع الصفحة 130 يهزل ق ا ل ل د الرجل باب ا رجل ل كفيك في من ه ا ك الاول ف ابن ل ا موضعه رفع بفتح الياء وروي من يهزل ومن لا يهزل بضم الياء فيهما و ف س ر ه فقال من جزاء ماله راجع والاربعين الصفحة السابعة والأربعين بعد المئة ز ي ا د ة في باب الكبر ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والخمسين بعد ا ل م ئ ة يقال أ ك م خ ب أ ن ف ه إ ك م ا خ ا و أ ق م خ إ ق م ا خ ا و ز م خ ب أ ن ف ه ورجل فجفاج ونباج إ ذ ا كان له صوف ونفج وفخذ واطلخم اطرخماما واطلخما اذا شمخ ب أ ن ف ه وجفخ وجخف و ا ل ت أ ب ه التكبر قال وطامح من ن خ و ة ا ل ت أ ب ه والمتفيهق الذي يتوسع في كلامه ويفتح فا ه وفاد يفيد فيدا وتجبس تجبسا وعال يعيل إ ذ ا تمايل وتبختر ويقال هو يمشي الجياض ض وهي مشيه يختال فيها صاحبها قال من بعد جذب ا ل م ش ي ة الجياض ض فقد أ ف د ى مرجما م ن ق ض ة من باب الغضب مطر أ ي فيه إ د ل ا ل قد جاوز المقدار قال ا ل ح ط ي ئ السادسة والثمانين ويقال ا ا ل ث م ن ن و ي في المثل اطري ف إ ن ك ن ا ع ل ة راجع ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة والثمانين وهو ما سقط من ا ل أ ص ل ف أ و ر د ن ا ه بين هلالين منجمين قال أ و س جمرته إ ذ ا غضب من باب ا ل ش ج ا ع ة قال أ ب و الحسن سمعت ب ن د ا ر راجع الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة قال ل ل ع ي ه من باب ا ج ب ن ر ابو ج ع التاسعة الصفحة س و ع بعد ي ن المئة م م ن ه الحسن ع الروع العفر العقر ق ر وهو وهو وكأن يفجأه الذي ي ل قال ل ا أبو ح فذلك العلج ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة عشره بعد ا ل م ئ ة ويقال قد أ س ه ل بطني وقد أ خ ل ف ن ي الدواء أ ي أ ض ع ف ن ي و أ ص ب ح ت خالفا من وغمزني وملكني الثامنة المئة بطني وأنشد سواد وبياض وتعد فالصفحة الفراء جاهلي ا بعد لرجل ل عشر قال ب ة قبل عير و م جرى و م م تدر ابو خ ر ي ل قال م ما أدر أبو هي سعيد معنى ع قبل, قبل عير يريد به الطرف. يقال ر يريد الطرف ي به عار الطرف يعير إ ذ ا نظر يريد ا ل س ر ع ة كما تقول أ ن ا أ س ر ع قبل أ ن تصرف الصفحة الثالثة المئة الثانية عشر بعد الثالثة. ومن باب صفات النساء بندار ا ل م ب ت ل ة راجع ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة عشره بعد المائه ة ل م الثالثه ة لدمامة ل خ ق ا ومنه وقال م ن ه و في قول ا ل أ ص م ع ي قد تكون ا ل ب ض ة أ د م ا ء وبيضاء ل أ ن ه م يقولون كذا في غير البيض راجع الصفحة عشر بعد الثالثة. ويقال فلان هدرة كافر وكفر وقولهم هي أحسن الناس حيث نظر ناظر الصفحة التاشعة المئة الثالثة باب ويقال فلان باب الناس بعد وقولهم الناس أحسن حيث أحسن بني هي في باب الخمر راجع ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة عشر بعد المئتين دعيني أصطرحوا ح ل قال و ثمودا ق الغالبي س أ ل ت أ ب ا الحسن لم ا جزم فاغرب فقال جعله نسقا إ ن شئت على دعيني و أ ر ا د ف ا ل أ غ ر ب كما قال عز وجل ونحمل وان شئت على أ ص ط ل ح وهو الوجه من باب ا ل أ ل و ا ن إ ن ه أ ح م ر ك ن ك ع ة الطرسوس يتقشر ويحمر ه راجع الصفحة الثلاثين بعد المائتين بعد ومنه لون مدعر غير ت ع ل ب وقال مدغر بالغين المعجم ة ومدعر والعين غير معجم ة هو المعروف ومنه غير خوار ولا دعر ا الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين باب القفر العضير المتظاهر اللحم ج ع بعد المربوع من قال أ ب و عمر والعظير ا ل قال ص ي ر ق والقفندر القصير اللحيم وبندار والمبرد فهو قفندر راجع ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد المائتين من ب ا ب نعوث ا ل ن س ابو ء نهى عن ي ع حبل الحبلة ب قال أ العباس قبل أ ن يزهي قال كافكا بن كيسان يقال مثل فاجر وفجره والله أ ع ل م راجع ر الصفحة الخامسة ا ل و أ ب ع بعد الزرع راجع ي زين يكدو بغير ن من باب أبو الدلجة المائة الثالثة القصر كذا ل همز ص تشكو في ح ة الثامنة و أ ر ب ع ن بعد اخر ل م ا ئ ت ي في ن باب آ باب الشره والسؤال يقال هو ي ل أ ف ويلبز ويحضى ويوجر يلأف والخمسين المائتين الصفحة السابعة راجع بعد باب قوله قد عنت الجلعه شيخا اعجفا قال ابو الحسن لحمه البازي ولحمه البازي بالفتح لا غير باب قوله ضرب القدار ن ق ي ع ة القدام كاف بن كيسان ق ر أ ن ا ه بفتح القاف في باب ا ل ج م ع عينه س م ت ع تعسم إ ذ ا زرفت ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والعشرين بعد ا ل س ت م ئ ة قال ابو العباس ا ل و س ن في ا ل ر أ س وفيه الوضوء الصفة الثامنة وداويه ا ل ع ع ش ر ي ن ب ل س ت م ئ ة ق ل بالغداة ه وتصبح أتر ش ء قال مسترخين وقال بندار مستلخينة يريد بطيرينة في ي نحي أو لبن والذي قرأ على أبي العباس الجيم قبل وداوية عصارة على العباس الحام قرئ لبن أو قبل فوقها ا ل إ ه ا ل ه و م د و ي ة وعند كاف و م د و م ة إ ذ ا دارت فوقها ا ل إ ه ا ل ة و د ا و ي ة قال أ ب و العباس و د ا و ي ة فوقها ا ل إ ه ا ل ة و م د و ي ة قال كاف بن كيسان و أ ح س ب الوجهين جميعا يجوزان ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد الستمئه ة الحفف مقدار العيال ومن تلطفا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل س ت م ئ ة في باب الأكل كان القرضبة ويابس راجع ا أصل ل صفحة 47 بعد س ت ما من نزغ باب اللبس وقوله نزغ رجل ابن وقوله رجل الزبير وهو ي خصت ط ب بين أن أ نزغ الناس يغري الكلام على ح الصفحة ا ا ب ك ل ا والستين س ع ة به ع د الستمائة باب ما في ب خصت النساء قال أ ب و الحسن لم يعرف أ ب و العباس و ا ح د ة راجع ص ف ح ة ثمانين بعد ا ل ث ل ا ث م ئ ة باب في تفسير ليالي القمر راجع ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة والتسعين بعد ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة قوله ر ض ا ء س خ ي ل ة المعنى أ ن ه يبقى ا ل س خ ي ل ة قوله مؤتلفات اي فتيات أ ب ك ا ر اجتمعن ا عن غير ميعاد فتحدثن ا س ا ع ة ثم انصرفن ا غير مؤتلفات وقوله ملتقط ا ل ج ز ع أ ر ا د أ ن ه مضيء لو انقطعت فيه مخنقه فيها شذور م ف ص ل ة ب ج ز ع ما ض ا ع منها شيء ل ض ي ا ء ه ويقال في ل ي ل ة آ خ ر الشهر الليلاء ب ط ه قوله و ل ي ل ة ط ل ق ة وليال طوارق كاف طواليق وليس بجمع ط ل ق ة ب ط ا ل ق ة ل أ ن المعنى جاز باب ا ل أ ف ر ا س الحبال الصغار واحدتها فرط من باب نعوت أ س م ا ء الليالي كاف ابن كيسان غم لا يكون من غني التبس ل ع ي ه من راجع عسر الأربعمائة الصفحة السادسة بعد م باب صفة الدواهي ن نهار وأنهرة فإني أنتشر والعشرين ه ا يقال راجع الصفحة السابعة ر ع ب الأربعمائة من باب ا ل من د بندار لقي منه عرق ا ل ق ر ب ة راجع ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة مكان الراء ل ا م ن ز ي ا د ة في باب ا ل أ ل و ا ن راجع ا ل ص ف ح ة الثلاثين بعد المئتين قال ا ل أ ص م ع ي الكميت في ا ل أ ل و ا ن ليس بلون سام فلذلك وقع اسمه مصغرا قال ل أ ن ه لم يكمل أ ن يكون أ ش ق ر للسواد الذي يدخل حمرته ولم يكمل أ ن يكون ادهم لما فيه من ا ل ح م ر ة وهو يقع على المذكر والمؤنث و إ ذ ا أ ك ث ر ت ا ل ح م ر ة في قيل كميت م د م ة وجمعه كمت على التكبير ولم يقالا من باب التضييع و ا ل إ ه م ا ل قال بندار السياع ومتراب راجع الصفحه السابعه والثلاثين بعد الخمسمئه في, في, في باب الحوائج قضاؤها مصدر وافقه في الوزن راجع ا ل ص ف ح ة السادسه والستين بعد ا ل م ئ ه الخامسه في باب الدعاء على ا ل إ ن س ا ن كل ف ع اعتلت ع ل ي ن ه في ا ل م ابو ض ي و ا ل م س ت ق ل أ ص ه الحسن و و أو اليا فإنه يكون مهموزا ا اليا راجع ا ل فإنه ف ص ة ا ل ا ا ب ب ع ع ة و ل س ي بعد المئة الخامسة ولانتعشت ف ي ه ق ا أبو ل ح س ولن أ ي لارتفعت لا راجع الصفحة الثامنة والسبعين بعد الخامسة ومن باب الدعاء لا قبل الله منه صرفا ولا عدل الصرف التطوع والعدل ا ل ف ر ي ض ة كاف ابن كيسان قلت ل أ ب ي العباس ويكثر اخرى راجع ا ل ص ف ح ة التاسعه والسبعين بعد ا ل خ م س م ئ ة في داب أسماء الدواهي كاف ابن قيشان و ت ل كيشان إحدى الصفحة الأزامع والأزابع لازم ولازم راجع الثالثة ا ا مثل ل ل و ث ث ن بعد والمؤيد والمؤيد بتقديم الهمزة الداهية كاف ابن قيشان مؤيد معنى الداهيه راجع صفحة ذات و قال ي ن د الكميت ه ي ة ق ا ا ل و إ ذ ا ذات وذقين ه ا ب الرقاس أ ن يصلحوها و أ ن يسملو والقنطر ا ل د ا ه ي ة قال الشاعر وكنت إ ذ ا قوم رموني بغيتوهم ب م س ق ط ة ا ل أ ح ب ا ل فقماء قنطر و ا ل د ر خ م ي ن قال فذل ل ل م ش ح به والتليين أ ح م ر قد مرن كل التمرين عن ا له أ ع ر ف ض ا ف العثنون ختف الحواريات والكراوين ك أ ن جزارا هزام الستين ب فظل أ ف و ا ه العروق يهمين فزل عن د ا ه ي ة د ر خ م ي ن و ي قال عدي م العملين ل وبلغ البلغين ل به به وذات ا ع ر والصلبل بن ي ب زيد والحضر صابت عليه آ م ي ة من قعره أ ي د مناكبها وَالْمَآوِذُ وَاحِدُهَا مؤيد وَالشَّبَادِعُ الزَّوَاشِي مُؤْيِدٌ قال معنى بن أ و س إ ذ الناس ناس والعباد ب غ ر ة و إ ذ نحن لم ت د ب إ ل ي ن ا الشبادع باب、فعلب. فحلتها و أ ف ح ل ت ه ا بمعنى نفحلها ا ل ب ي ض ة أ ي نجعلها فحولا ة ب والفشق أ ن يترك هذا و ي أ خ ذ هذا ر غ ب ة فربما فاتاه جميعا فذلك الفشق لا يقصد ق ص شيء من الحرص على أ خ ذ الجميع أ ل ا يفوته منه شيء م س كاف ن ل والضلق لسم ع ي ن ي ابن الحب كاف ابن كيسان يقال أ ن ت من حبه نفسي ومن ح م ة نفسي أ ي ممن تحبه نفسي كاف ابن كيسان يحب لحبها البيت لحبها كذا ي ن ش د و ن ي ح ب أ ب ا مروانه بكسر ا ل أ ل ف وهو من النوادر و إ ن م ا صار نادرا يعله ش ذ و ل الصفحة راجع الخامسة والستين بعد والستين الأربعمائة ومن باب الدعاء ل ل إ ن س ا ن قوله إ ن الليل طويل ولا أ ث ق باله بالجزم ثاء ثعلب ويجوز فيه الرفع ومعناهما واحد راجع ا ل ص ف ح ة الرابعه والثمانين بعد ا ل خ م س م ئ ة وفي باب اللقاء ثاء تعلب لقيته عميد. قال عميد صكة أ ب وفي العباس التناس ولا يبصره ح ة الخامسة ا ل س و ت ع ن بعد ا ل ختام م س وفي خ هذه النسخه ما نصه ل ل ل ا على محمد وآله أجمعين وآله محمد وكتب ه ب ة الله ا بن محمد بن إ ب ر ا ه ي م ا بن كوهيار الفارسي ب م د ي ن ة السلام س ن ة تسع وثمانين و أ ر ب ع م ا ئ ة الموافق ل س ن ة ست وتسعين و أ ل ف للميلاد انتهى ولله الحمد تسجيل كتاب كنز الحفاظ في كتاب تهذيب ا ل أ ل ف ا ظ ل أ ب ي يوسف يعقوب بن إ س ح ا ق الستين هذبه الشيخ ا ل إ م ا م أ ب و زكريا يحيى ا بن علي الخطيب التبريزي نقلا عن نسختي ليد وباريس وقف على طبعه وضبطه وجمع رواياته ا ل أ ب لويس شيخ يسوعي طبع في بيروت في ا ل م ط ب ع ة ا ل ك ا ث و ل ي ك ي ة ل ل أ ب ا ء اليسوعيين س ن ة خمس وتسعين و ث م ا ن م ا ئ ة و أ ل ف للميلاد وسجله فائز عبد القادر شيخ الزور وكان الفراغ من هذا التسجيل في د و ح ة قطر في الرابع من شهر رجب س ن ة خمس عشر ة و أ ر ب ع م ئ ة و أ ل ف ل ل ه ج ر ة الموافق للسادس من شهر كانون ا ل أ و ل س ن ة أ ر ب ع وتسعين و ت س ع م ئ ة و أ ل ف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وسلام على المرسلين